ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيسون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًى وَنِعْمَ مَا إِنْ نَبِّهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُعَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَايِمَا أَلِيْطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُزْهِبَ عَلَيْكُمْ وَيُزْهِبَ عَلَيْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُنْسَبْتَ بِهِ الأَقْدَامُ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 وَمَا نُنَشِّطُ إِلَّا هَمَّ رَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارًا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم العذاب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 إِن تَسْتَفِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَن تُنْيَأَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 البكم الذين لا يعطيون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْوُلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَ النَّلْذِينَ الظَّلَمُ مِنْكُمْ خَاصَّهُ بَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَادِ بزكروا إذ آتوا قليلاً اشتبهوا في الأرض تخافون أن يتخبطكم الناس فأواءكم وأيدهم فأواءكم وأيدهم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم فإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك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 فَسَيُنْفِقُونَ فِقُولَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُلْبَوْنَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ يَعْمَلُ الْمَوْلَى وَيَعْمَلُ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى والذقور واليتامى والمساكين وبنى السبيل إن كنتم آمنتم بالله إِن كُنتُم آمَنتُم بالله وما أنزلنا على عبدينا يوم الفرقاء يوم التقى الجمعان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 وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لطيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم مصبروا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 شد بآل فرعون والذين من قبلهم تفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد عقاب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 فأهلكناهم بذنوبهم وأورطنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدوات بعند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تسقسنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون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 وَمَا تُفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَائِلِكُمْ وَأَن تُمْلَأَ تُغْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلْسَّلْمِ فَجُنَاحَ لَهَا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هو وإن يريد أن يخدعوك فَإِنَّ حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنسقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَّمَنْ فِي أَيْدِي كُم مِنَ الْأَصْرَائِيَ أَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ بَلَّالَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ